قالت ان ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن مغيا قال كذلك قال ربك هو علي هينون ولنجعله ايه ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرًا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 وَلَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُؤْمِنًا النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَذِهِ الذُّرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا وَسَطًا إذا تُتلَعَلَيْهِم مآيةُ الرَّحْمنَ خَُّوسُ الجد وَبُكام فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خلف أأَضعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبععُ الشَّهَوَاتِ فَسَوفَ ي الْقلونَ غَيّ إللاا مَتَ بَ وَآمَنَ وَمِلَ صالِح فَأل إِكَ يُلَخَلون الجَّةَ وَلَا يُظْلَونَشيي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 أَلا يَذكررُ الْإِنسانَانُ أن خلَقنهُ مِنْ قبل وَلَمْ يَكُشي فَورَبِّكَ للَحشرَ النَّهُ والالشيطينَثَُّلَ نُحظِرًاَّهُ ثمَُّلَ نُحظِرًا إنَّهُ ثم حَولَ جَه النَّ مجثيا ثمَُّلَ نَزِعََّ مِنْ كل شعَةٍأَّهُ أَشَدّ على الرَّحْمن ييعوتِيي.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 كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون ان العذاب وان الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانا جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا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 وَنُرِيدُ أَن يقول عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُصِيبُهُم بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ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 لقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ مُؤَاتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا